يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول منون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا